والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع قريب مجيب الدعاء آمين أما بعد فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالسنا في شرح ضغية المبتدي في علوم البلاغة للمبتدئين طبعا كنا نتكلم الآن حول هذه المجالس وأنها غاية في السهولة انتبهوا إلى شيء هذه المجالس كان من المفترض أن تكون يومي هذا هو الأصل وهذه طريقة التعلم الأزهرية كل الأيام دراسة على طول اليوم ولكن يأخذون الجمعة للغطلة والمراجعة والاستجمام وكذا واللعب ووضح. هناك قدر من اللعب نعم لابد واضح لكن الجمعة فقط لكن الأصل أن تنتهي هذه المجالس في ثمانية أيام متتاليات ومع هذه السهولة يمكن أن تأخذ في أيام أقل هذا والأصل ما الذي يؤدي إلى الشعور بالطول أن الدروس توزع عندنا في مصر بدعة الدرس الأسبوعي هذه بدعة درس الأسبوعي بدعة يعني ربما جاءت بسبب الاعتياد أن العطلة تكون يوما في الأسبوع أصل أن طالب العلم. العلم ماذا يفعل يوميا يوميا والأصل أنه يتلقى المادة الواحدة متتالية ينتهي منها وإذا واز بين المواد تكون أيضا يومية يعني الدرس لا ينقطع أكبر مشكلة هي أن تقطع الدرس الواحد أو المادة الواحدة إلى مجالس كثيرة وكذلك مشكلة أن تأتي بها كلها في مجالس قليلة جدا فتصير كتلة واحدة كبيرة لا يمكنك أن, أن تفصلها وأن تفصصها يعني إلى فصوص لكن أيضا مما يقتل الماد أن تفصص جدا إلى فصوص كثيرة أن تفصل ثم يباعد هذا قتل فوق قتل يباعد بين هذه التفصيلات هذه المشكلة في منهج التعليم ولذلك حتى إن شاء الله في المجالس القادمة بإذن الله يعني إذا حفظت على هذين المجلسين هذين الموعديين أو الوقتين في الدروس سأشرح مادة واحدة في المجلسين واضح يعني قصيدة واحدة ننتهي من المجلس نشرع في مجلس بعدها مجلس جديد تماما وفيه الخطبة في أولا وكل شيء لكن نفسه المادة حتى من يستمع يظنه يوم آخر لكنها نفس المادة القصيدة الواحدة تنتهي معك في أسبوعين هي كاربعة مجالس واضح هذا يعني أحوط للمادة وأتقن لها وأثبت للمدى في أبهار هذا الكتاب سهل جدا جدا جدا ولأجرومية سهلة جدا ومثل البناء سهله لكن هذه الأشياء تؤخذ في مجالس قليلة وفي أيام متتالية لا تحتاج إلى كل هذا الاسبوع حتى تراجع هذه المدى واضح؟ هذه نقطة نعم هي مشكلة, هي مشكلة. هذه السهولة تجعلنا نظل نقرأ حتى ننتهي نسول هذه في النهايه كما نقول في مصر يعني فرشه قاعده ما سياتي بعد ذلك اعلى تخصيص القزويني اعلى ياخذ ربما ضعف هذه المجالس او ضعفين في هذه المجالس في تفصيل لانك بعد ذلك تنطلق في البلاغة هذه البلاغه تبدا معك من كتب عبد القاهر تبدأ تبدا من كتب عبد القاهر من الدلائل والاسرار من المشكلات التي التي يعني وضعها الشيوخ الآن وأنا أرى أن الشيوخ أصحاب التوجهات الشرعية الصرفة أفسدوا كثيرا في العلم كما أن أسلافهم أصلحوا لا هم أفسدوا أقصدوا العصريين أفسدوا كثيرا مثلا كتاب سبويه في, في النحو يتكلمون عنه كأنه لغز وكأنك لأن نفس الشيخ الذي يقول لك هذا الكتاب العبقري ويضخم لك ويضخم حتى جعله لك وضعه لك في مرتبة المستحيل أن تقرأه وضعه بخلاف الدكتور الطناحي في مقالاته في رفايله يقول طالب الجامعة كيف يتجاوز الجامعة ولم يقرأ كتابة سيبويح واضح هذا أقرب إلى الواقعية في الحقيقة هذا الشيخ نفسه ربما لم يدرس قطر الندى أصلا فهو عنده أوهام نعم كتاب السبوية كتاب عالي لكن ليس الذي يعلو على ذهنك دي على قدراتك أنت أهمت كثيرا أهمت كثيرا خيلت إليك أشياء ليست حقيقية هذه مشكلة تلخيص القزويني يتكلم فيه على أنه شيء تلخيص القزويني نهاية المبتدئين كتاب تلخيص القزويني هذا نهاية المبتدئين تلخيص القزويني لن يختلف عن هذا كثيرا بالمناسبة لا تظن أنك ستجد شيئا عاليا جدا لن يختلط كثيرا عن هذا هو توسع في نفس الأبواب ذكر أكثر في الأغراض هذا أكثره هكذا أكثر الحجم المتضخم لأجل هذا يعرج على مسائل خلاسية تجنبتها قليلة جدا أيضا ليست كثيرة يعني ليس بالذي يعلو فوق المستوى البلاغة تبدأ من كتب عبد عبدالقاهر تبدأ تحلل المذهب البلاغي عند العرب من كتب عبد عبدالقاهر الآن تمثل لنا كتب عبد القاهر انها الغاية التي يعني لا نستطيع أن نقرأها التي لا يحققها إلا الأساب محمود شاكر رحمه الله وكما هذه كتب سهلة أصلا الدلائل وأصلا كتب سهلة بالنسبة لمن أراد أن يسلك هذا الطريق واضح؟ لكن انظروا الخيالات الفسدة أوصلتنا إلى أنك ما زلت تفكر في الأجرومية وفي القطر وفي كذا ما زلت واسيبوي هذا يعني السماء السابعة تنساه والتلخص القزويني هو الغاية تلخص القزويني أن تفهم تألف باء البلاغة هذا الحقيقة تألف باء البلاغة هذا تلخص القزويني بعد ذلك تطبق تقرأ تنطلق في كتب عبد القاهر الدلال والإعجاز تقرأ في أجاز القرآن للباقلاني تقرأ في كتب الكتاب الخطابي والرماني وهؤلاء الذين أصلا أصلا كتب القزويني يعني ما الكتب أو ما المساء التي غذت قضية البلاغة الكتب في أعجاز القرآن عبد القاهر ثمرة أخيرة لأبي بكر الباقلاني والرماني والخطابي كلهم كانوا متكلمين يتحدثون عن الإعجاز هذه مسألة أصلا في علم التوحيد علم الكلام قضية الإعجاز كلمة إعجاز أصلا كما نبع محمد شاكر حتى على هذا وقال كلمة إعجاز أصلا مصطلح اعتزالي معتزل على مصطلح متكلمين واضح وهو قال فقط لا يريد أن يغير اصطلاح القوم في العلم لكن هو أصله الإبلاس لأن عرب أبلسوا لما سمع القرآن لكن قلمة إعجاز مصطلح كلامي لأن القرآن من حيث كونه معجزا يدل على يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهم يدرسونه من هذه الجهة من كونه أعجز العربة من كونه أعجز العربة ما الذي في القرآن أعجز العرب الخلاف في هذه المسألة أثمر لنا عن قضية البلاغة مما أثمر أصلا وأثمر مسألة القول بالصرف عند المعتزلة وأثمر يعني حتى في قضية النظم قضية النظم هذه أصلا فرع من فرع فرع من قول لأن بعضهم يقول النظم مع مع الأسلوب مع كذا مع كذا مجموعة أشياء طيب الصور البيانية تدخل او لا كلمة النظم تعني علم المعاني طيب بعضهم يقول كالباقلاني يقول لا لا يحدث والخطابي قال هذا الكلام بخلاف الرماني قال لا يحدث لا يحدث الاعجاز بمثال التشبيه والاستعار وإنما يحدث بالنظم في صورة كذا أو أحدث له عدة أوجه هذا النظم مع الطول هذا كما عند الباقلاني هذا النظم مع الطول كيف طال ولم يختلف النظر كيف أتى باحسن المعنى مع أجود النظر مع أفصح اللفظ ثم نبه البقلني على أنه هذا مع الطول واضح؟ وابن حازم يقول أصلا قضية البلاغة لا يقال فيها بال لا, لا تدخل في باب الإعجاز لا نتكلم على الإعجاز من جهة البلاغة أصلا لأن هذا في كلام المخلوقين وإنما هو كلام الله وله عيار آخر يعني هو حتى قلب الصرف هم صرفوا وانتهوا يعني بقول المعتزلة واضح؟ قوله بالحسن الأشعري هو قول السنة هو قول من الأقوال وبالنظر إلى أننا نرق الأقوال فأصبح هذا هو القول عندنا لكن انت لابد أن تكون متهيئا نفسيا القول بغير ذلك وأن تكتشف غير ذلك وأن ترى كيف علماء المعتذلة ذهبوا إلى قول آخر وكيف ذهبوا إلى هذا القول وكيف نقشوا وهكذا ومن علماء السنة من يقولوا غير هذا أصل المسألة في أصلها محتدمة لكن أتمرت لنا علوم البلاغة إذا تدرجت في علوم البلاغة تجد نفسك بالتدريج هكذا بالارتقاء تدخل في الكلام حول قضية الإعجاز وكيف ثم ترى في النهاية البلاغة التي أمامنا الآن هي ثمرة لمعركة كبيرة جدا مزاحبة من الأقوات تبدأ تحس بهذا, تحس بهذا من عند عبد القاهر ثم بعد ذلك عند الباقلاني والرماني والخطابي وابن حزم وهؤلاء قضية مشكلة كبيرة جدا رب. فأنت انتهي بسرعة من هذه المسائل هذا يعلوه تكون سعيد الحظ إذا وجدت تسجيلات تستطيع أن تسمعها كل يوم وتنتهي واضح نعم ونكون سعيدين جدا إذا استطعنا أن ننتهي من هذا في كل يوم يعني أن نكون الدروس في كل يوم وننتهي من الكتاب خلاص شورك بإنجاز الكتاب شيء جميل يعني أطالة المدة أيضا تؤدي إلى يعني تكثر من احتمال الانقطاع هذه المشكلة كبيرة وهذا داء منتشر يكاد لا يتم درسه وإذا طال الدرس تعرف أنه لن يتم إذا وجدت الشيخ أطال الدرس و... واستفاض وكذا وطرع لا يضع منهجا وتصورا متى ينتهي ولم يكن حدثا على الانتهاء تعلم أن الدرس سينقطع هي إذن مجالس مجالس بركة وكذا وتنتهي لكن نحن ننتهي سريعا وإنهاء الكتاب فضلا عن أنه غاية في هو ويشجع بعد ذلك على إنهاء كتاب آخر فضع أنه يضم لك المبدأ في ذهنك فينغلق عليها القوس كما نقول بسرعة دون أن تشتد نعم نحن في باب المسند إليه المسند إليه نتناوله من خلاله كم أبحث كم أبحث كم مرحبا مولانا أعرفك أول مرة من دنيات سؤالي قنا مرحبا بك مولنون مدرس لغة عربية مدرس لغة العربية ها؟ ما اسمك؟ حصل ماذا؟ هو أنت حد الثاني قديمة منذ سنوات على البرنامج المحادث على الفيسبوك على الهاتف وعلى المحادث أي؟ صحيح نعم أذكر من ثلاث سنوات أو أربع سنوات تقريبا يا سنوات. نعم. اذكرك. نعم. طمام تاني لن اذكرك اذكرك مولانا. نعم. طيب. توقفنا عند بحثي الاتباع. نعم. المتن. ويتبع بحسب الاغراض بالوصف. ما هو الذي يتبع? المسند إليه هو الذي يتم الحديث عنه هو الذي نخبر عنه بالمسند ويتبع بحسب الأغراض بالوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق كلها معروفة في باب التوابع في النحو الشرح المبحث الثالث في باب المسند إليه إتباعه طيب ما المبحث الأول؟ أحاف والذكر وما المبحث الثاني؟ التعريف والتنكير والتعريف يكون بواحد من, من الصرق الخمسة أو المسارف الخمسة. نعم والتابع إما أن يكون وصفا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق او بدلا اولا الإتباع بالوصف أما اتباعه بالوصف لأغراب منها التخصيص فقولك زيد العالم عندنا نحن لم نقرأ هذا قرأنا؟, قرأنا إلى, إلى أي الإتباع بالعطف البيان نعم. أنا أذكر قرأنا معك. طيب. ثالثاً الإتباع بعطف البيان أما إتباعه بعطف البيان فلأغراض أهمها طبعا هذا هو الغرض الرئيسي في الإتباع بعطف البيان قال إضاحه المسند إليه باسم يختص به هذا هو الغرض الرئيسي في الإتباع بعطف البيان نعم وهو مفهوم من اسمنا عطفه بيان أنت تعطف لأجل البيان نعم بخلال التوكيد يورد لغيره إيضاح المسند إليه باسم يختص به كقولك جاء صديقك خالد جاء صديقك خالد امرؤ القيس حينما ردا ان يسخر من احدهم قال واعجبني مشي الحذوقه خالد الحذوقه هو الرجل القصير الممتلئ يمشي هكذا كان عند كان اجاره احد الناس ثم اغار بعض القوم على هذا الرجل واخذوا ابله امرئ القيس فقال قال المرء القيس قال له أعطني إبلك هذه أذهب أتي بالإبل التي أخذها فذهب وقال له أنت أخذت إبل من, القيس إبل من أجير فقال له لم أخذها قال لا وهي تشبه التي تحتي فقال تذهبها وأخذه أيضا فرز على القيس بخفى حني فهجره مرء القيس وجد أنه غير قادر على حمايته أو على إجارته فتركه وذهب وقال فيه هذه الأبيات دعنك نهبا صيحة في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواحي وكان مما قال وَأَعْجَبَنِي مَشِيُ الْحُزُقَّةِ خَالِدٍ كَمَشِي أَتَانٍ حُلِّئَتْ بِالْمَنَاهِلِ نعم فالحزقة خالد ما يعرفه خالد عطف بيان أو أو بدل ما الفرق بين عطف البيان وبين البدل أه لا عطف البيان والبدل كلاهما جامل طيب هذا سيأتي الآن إن شاء الله طيب. جاء صديق هنا خالد هو الذي ذكرني جاء صديقك خالد فلو قلت جاء صديقك كفى في اصل المعنى لكن لما اردت أن توضح المسند اليه باسم يختص به عطفته بخالد رابعا الاتباع بالبدل أما اتباعه بالبدل فلاغراض منها تقرير الحكم كقولك جاء اخوك زيد فقولك زيد بعد قولك أخوك أفاد التقدير الحكمي هو المجي وذلك في البدل الذي هو بدل كل من كل لماذا؟ لأنك في البدل تقرر, تقرر تكرار العامل أنت ما الفرق بين البدل وعط البدل؟ لا أريد أن أشرح ما سنقرأه البدل, في في البدل البدل يتبين بالمعنى ينوى به الاستكلال في المعنى في الفهم كأنك قلت الجملة مرة أخرى نعم والفرق بين عصر البيان والبدل لا في بناء الكلمة وإنما في نية الكلمة سيأتي الآن أنا لا أريد أن أشرح شيئا مكتوبا ومنها تحصيل الصواب هذا في بدل الغلط ومنها تحصيل الصواب فقولك قرأت الكتاب نصفه فقولك نصفه هو بدل من الكتاب والغرض منه تحصيل الصواب في المقروء فالواقع أنك لم تقرأ الكتاب وإنما قرأت نصفه وهذا يكون في البدل الذي هو بدل بعض من كل فإن نصف الكتاب بعض الكتاب ويقول أيضا فيما يعرف ببدل الاجتمال يعني هو يشتمل عليه فقولك أعجبني زيد علمه هل العلم جزء من زيد لكن زيد يشتمل بوجه ما على العلم بشكل ما بتفسير ما بمفهوم ما على العلم أعجبني زيد طيب زيد ليس مسلما علمه ما الذي أعجبك فيه علمه أعجبني زيد علمه أعجبني فلان اجتهاده فزيد يشتمل على البدل بشكل ما يسمى بدل اجتمال لا يقلق جزء من كل من بعض أو بعض من كل لأنه لا علاقة البعضية والجزئية هناك وإنما هو صفة يعني هو يشتمل عليها واضح؟ نعم طيب. خامساً الإتباع بعطف النسق عطف النسق هو العطف الذي إذا قيل على العطف هكذا بالحروف هذا هو عطف النسق أما اتباعه بعطف النسق فلأغراض منها طبعا هذه الأغراض في الجوهر المكنون وفي ترخيص القزوني كثيرة جدا تشعر منها أن المؤلف يحاول أن يستقفل لكن الواقع أنها لا تستقفل لأن المعاني لا تتناه أما إتباعه بعطف النسق فلأغراض منها تفصيل المسند إليه مع الاختصار كقولك جاء زيد وعمر فإنه يغنيك عن قولك جاء زيد جاء عمر لأنك أعلمت الفعل أعملت الفعل في وقت واحد في كل من زيد وعمر هذا هو إذن الأصل في العطفي ما الغرض الرئيسي في العطفي الاختصار في الكلام جاء زيد جاء عمر أنت تريد أن تسند الفعل إلى الاثنين ولهذا ترون في بعض بعض أساتذة النحو وهم يشرحون النحو وهم يشرحون النحو تجدوه يقول هكذا ويقولوا زيد فاعل وعمر فاعل أنت هيس عمر معطوف على زيد معطوف هو من التوادع لكن هو أخذه المعنى نعم زيد فاعل وعمر فاعل جاء زيد وعمر كلاهما وقع منه الفعل والذي يعرب الكلام غالبا يكون مستخدرا للمعاني في ذهنه لأن الإعراب فرعا عن المعنى الإعراب وسيلة للكشف عن المعنى الذي وقع في ذهنك لو أنك لا تفهم المعنى لن تستطيع الإعراب وهذا خطأ يقع فيه البعض في التعبير حينما يقول الإعراب يعلمني فهم المعنى ليس صحيحا الإعراب تنقل به المعنى المفهوم لغيرك إذا أردت أن تمدح النحو والإعراب تمدحه بشكل صحيح يعني سيعترض عليك الذي لا يفهم المعنى لن يستطيع أن يعرف أصلا الإعراب فرع أنت تعرب أنت تبين الذي هو في داخلك إعراب بيان أنت تبين لابد أن يقع المعنى صحيحا أولا في نفسك ثم تستعمل قواعد النحو كما تستعمل البلاغة كما قلنا في التعبير عن ما تجده في نفسك من الجودة كذلك النحو إذا لم تكن فاهما للمعنى لن تستطيع أن تكشف كيف الإعراب يكشف لك يعني الإعراب أدوات تفسر لك المعنى الذي تفهمه وتستطيع من خلالها أن تنقله طيب الذي لا يفهم النحو ماذا سيقول سيقول زيد وعمر كلاهما فاعل هذا صواب في الحقيقة لكن على الاصطلاح النحوي التدقيقي لا عمر مغطوف على الفاعل لكن الذين يعربون يعتمدون كثيرا على فهم الجلوس وعلى فهم الطالب أو يتوسعون في العبارة ويقولون كلاهما فاعل وهذا الصحاب في الحقيقة لكن هل هذا لن يصبح معه مات زيد كيف زيد أحدث الموت في نفسه مات زيد زيد فاعل, فاعل صح لكنه فاعل اصطلاحي هذا ليس شركة هذا اصطلاح نعم ومنها يعني عطف النسق أغراض عطف النسق ومنها رد السامع على الخطأ في الحكم فقولك جاءني زيد لا عمر تصحح به لمن اعتقد أن عمرا جاءك ولم يجئ زيد فتقلب به تصوره بأن المجيء وقع من زيد لا عمر أو تصحح به لمن اعتقد أن زيدا وعمرا قد جاء فتفرد, فتفرد له زيدا بالمجيء فالأول قصر قلب والثاني قصر إفراد الأول قصر قلب جاء شخص واحد تقول جاء زيد تقول لك بل عمر او جاء زيد لا عمر او جاء عمر لا زيد هذا قصر ماذا؟ هذا قلب تقلب لكن لقلت جاء زيد وعمر وتظن أنك لا هما أنك ليهما قد جاء لا, لا لا لا عمر طبعا هذا تشقيق في داخل الأداة في داخل الاستعمال هذا قصر قلب وهذا قصر إفراد سائدة طبعا هذه للتوضيح على منهج الكتاب في التيسير وليست في كتب البلاغة يشكل عادة هذا هو يشكل عادة على المبتدئ التمييز بين النعت وعطف البيان والبدل فأبسط له القول هنا بما لو تأمله ووعاه ذال الإشكال إلى غير كرة إن شاء الله النعت لا يكون مقصودا بالحكم ويكون مشتق النعت ما معنى لا يكون مقصودا بالحكم أنت تأتي به تابعا لغيره يعني تبنيه على ما قبله جاء زيد جاء زيد صديقك أو جاء زيد العالم العالم هنا هل أنت أردت أن تقول جاء العالم فقط أم جاء زيد الذي صفته أنه العالم والعالم هذا مشتق أم جامد مشتق طبعا هنا علم الاشتقاق وعلم الصرف مهم أن يكون مفهوما نعم طيب هذا مشتق جاء زيد العالم إذن مقصود ليس مقصودا بالحكم ومشتق في نفس الوقت هذا الناط عطف البيان لا يكون مقصودا بالحكم ولكنه جامد عطف البيان لا يكون مقصودا بالحكم هو تابع أيضا يبنى على ما قبله أيضا لا يتعامل مباشرة مع المدير الذي هو العامل مع المصدر هو تابع ولكنه يكون جامدا يكون جامدا البدل يكون مقصودا بالحكم ويكون جامدا هذا استقل تماما بنفسه قصد بالحكم وكان جامدا طيب فالنعت وعطف البيان كل منهما لا يكون مقصودا بالحكم انتبهوا. يشترك النعت وعطف البيان في أن كل منهما تأتي به مبنيا على ما قبله لا تعمل وصلة مباشرة بينه وبين العامل المؤكس الذي هو جاء جاء زيد وعمر جاء زيد العالم هل العالم ارتبطت به جاء أم جاءت في زيل زيد في زيل زيد صح تابعة لزيد جاء زيد العالم وهو مشتق في نفس الوقت حتى يكون نعتا هناك شيء آخر يسمى عطف البيان هل يكون بيانا دون مبين إذا لن يتصل بالمصطف لن يتصل بالمؤثر الأول الذي هو العامل جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك يصلح أخوك هنا لأنه جاء زيد عبد الله ويكون عبد الله اسما آخر لزيد جاء زيد أخوك جاء زيد عبد الله أنت هنا تنوي ماذا تنوي أن تبين من هو زيد تنوي أن تبين من هو زيد ولكن هو أيضا له نوع استقلال وقوة في كونه لا يكون مشتق واضح نعم فالنعت وعطف البيان كل منهما لا يكون مقصودا بالحكم أي لا يسند الحكم إليه باستقلال بل يكون مكملا سواء التكميل بالبيان أو ببيان الصف تبين صفته أو تبينه هو لاجل هذه الصلة بين الأصل والفرع أنك تبين صفته أو أنك ماذا؟ تبينه هو لاجل هذا لم يكن مقصودا بالحكم ولكن لأجل أن الأول بيان للصفة جاء مشتق ولأجل أن الثاني بيان للعين جاء جمدا فعطف البيان وسط بين البدل وبين النعت النعت مغرق في التبعية مغرق في أن يكون تبعا لغيره هو أصلا لا يباشر الفاء العامل وإنما يتبعه ووجه بيانه أنه يبين صفته ليس يبين ذا عينه أو ذاته لا يبين صفته فبالتالي جاء مرة مشتق عطف البيان له نوع استقلال هو يبين العين ولهذا فيه ريح الاستقلال فيجئ جامدا لكن بما أنه يبين فلا بد من مبين فهو لم يباشر العامل أو لم يباشره العامل لم يتعلق بالعامل جاء البدل جامدا مقصودا بالحكم ولهذا صح أن يكون فيه بدل الغلط جاء زايد عمر جاء زايد عمر كأنك قلت جاء عمر أصلا من الأول وجاء زايد هذه غلط من أولها أصلا ما الفرق بين البدل وبين عطف البيان البدل يكون مقصودا بالحكم يعني كأنك أعبت الكلام فيه مرة أخرى إذن لو قلت في جملة من الجمل هذا بدل مرة وقلت فيها مرة أخرى هذا عطف بيان لأنه في الصورة عطف البين هو البدل قلت مرة هذا بدل ومرة هذا عطف بيان على تقدير المحذوفات وتقدير الكلام المقدر سأقول تقدير الكلام المقدر ب... بأي الوجهين تكون الجملة أطول بعطف البيان أم البدل البدل وهذا يظهر معك في تفسير القرآن حينما تقول بدل تقدر كلاما كثيرLY لم يقش وحينما تقول عطف بيان انت لا تقدر شيئا المبين والمبين كلاهما موجود فضل. في بدل طاقه هذا معنى مقصودا بالحكم نعم بالضبط يساعد لك هذا جدا قضيه عطف البيان مقالات ع... بدل الغلط الغلط لان اصلا انا لم اقصد الكلام من الأول اصلا جاء زايدن زايدن لم يجي آسد عمر جاء عمر هم قد أصلا أنا كان عندي استشكال وما زال موجودا في إدخال هذا في ضمن الكلام في الإعراض جاء زيد عمر كيف تعتبر هذه جملة مستقلة هي وجاء زيد ثم عمر كأني قلت جاء عمر ولكن باتبار الظاهر جاء زيد عمر جاء زايدن لا عمر اللي بدأت هو أصلا خطأ من الأول يعني الكلام هو ملغى الكلام ملغى أصلا واضح؟ نعم فالنعت وعطف البيان كلاه كل منهما لا يكون مقصودا بالحكم أو أي لا يسند الحكم إليه باستقلال بل يكون مكملا للمتبوع المقصود بالحكم لذلك يجيء كل من النعت وعطف البيان موضحا أو مخصصا لمتبوعه والفرق بينهما هو أن النعت مشتق وعطف البيان جامد طيب هل لهذا أثر في المعنى الاشتقاق والجمود؟ طبعا هذا مغرق في التباية هذا كما قلت يبين الصفة وهذا يبين العين أما البدل فيكون مقصودا بالحكم أما البدل فيكون مقصودا بالحكم ويكون جامدا فهو في الجمود مثل عطف البيان لكن يختلف البدل بكونه صالحا للإسناد إليه استقلالا على نية تكرار العامل ولا يكون المقصود منه إكمال متبوعه بالتوضيح أو التخصيص كما هو عطف البيان فتقول في النعط جاء محمد العاقل فالعاقل نعط لمحمد موضح له غير مقصود بالحكم وهو مشتق على وزن الفاعل ولا يصح أن يكون عطف بيانه كل هذا مفهوم ولا يصح أن يكون عطف بيانه لماذا؟ لماذا بدون الكتاب لماذا جيب جيب. نعم لان عطف البيان جامد ولا يصح أن يكون بدلا لأن البدل مقصود بالحكم وجامد فالبدل المقتضى بالحكم والعطف ان هو مبين لغيره فالمبين لابد اذا هناك مبين وتقول في عطف البيان جاء محمد ابو عبد الله فابو عبد الله عطف بيان على محمد موضح له لأن المقصوده بالحكم هو محمد وانما جئ وإنما جيء بأبو عبد الله لتوضيحه طبعا أبو عبد الله, حكاية يعني. نعم لأب بأبو عبد الله لتوضيحه وهو جامد لا يصح أن يكون نعتا لجموده ولا يصح أن يكون بدلا لأنه ليس مقصودا بالحق أنت لم تقصد جاء محمد أبو عبد الله, يعني جاء, أبو عبد الله جاء محمد الذي هو أبو عبد الله ولما اختلف النعت وعطف البيان في حقيقة السياغة إذ النعت مشتق وعطف البيان جامد لم يصح أن ينوى أحدهما من صيرة الآخر فلا يصح أن تقول جاء محمد العاقل وتنوي به عطف البيان لا يصح أن تقول عطف البيان جاء محمد الذي هو العاقل الذي هو العاقل لا ولا يصح أن تقول جاء محمد عمك وتنوي به النعت لأنه ليس مشتق نعم لكن لما اتفق عطف البيان والبدل في الجمود من حيث الصيغة وكان الاختلاف الواقع بينهما هو في النية فقط يعني مقصود بالحكم أغير مقصود بالحكم صح في كل ما هو عطف بيان أن تنوي به البدل إذ الصيغة لم تختلف جامدا إذ الصيغة لم تختلف وإنما في البدل قد حولت النية فقصدته بالحكم بعد أن كنت تقصد به التكميل بالتوضيح أو التخصيص فتقول جاء محمد أبو عبد الله تنوي عطف البيان إذا كان المقصود بالمجيء هو محمد وآتيت بأبو عبد الله لتوضيحه كأنك تقول جاء محمد الذي هو أبو عبد الله ويجوز أن تنوي البدل إذا كان كل من التابع والمسبوع مقصودا بالحكم استقلالا أي على نية تكرار العامل كأنك تقول جاء محمد جاء عمك لا على أن الثاني موضح للأول فإن قيل يلزم من هذا أن يشتبه عطف النسق مع البدل لأن التابع في عطف النسق مقصود كذلك بالحق جاء زيد وعمر أنت تتخيل جاء زيد جاء عمر اختصرت جاء زيد جاء عمر اختصرت ذكر الفعل صح؟ فالجواب التابع في البدل يكون بلا واسطة الذي هو الحرف بخلافه في عطف النسق يكون بواسطة هي حرف العطف جاء زيد عمر الذي هو البدل جاء زيد أنت أبدلته أما هنا جاء زيد وعمر جمعتهما واختصرت الفعل جاء زيد وجاء عمر جاء... اختصرت الجملة واضح. طيب نصلي ونرجع طيب اتضح لنا الفرق بين هذه التوابع عطف البيان و... طبع عطف النسق واضح هو عطف في النهاية ولكن يفرق بينه وبينه هو مقصود بالحكم طبعا مقصودا بالحق يفرق بينه وبين البدل بماذا بالواء بالحرف بالواسط لا نقول بالواء والواسط كما يقال هي أم الباب هناك رسالة في أم الباب مثلا إنا وأخواتها لماذا قلت إنا وأخواتها ولم تأتي بأحد الأخوات وجعلتها الأخت الكبرى واضح فهناك رسالة ألفتها أستاذة تسمى ما قيل أم الباب تجدوها مصورة على الانترنت أم الباب نعم طيب إذن الفرق بين البدل وبين العطف هو الواسطة واضح؟ إذن تبيننا الفرق بين العطف وعطف البيان وبين البدل وبين النعب ومن هنا حينما يقال مثلا يقال قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس البعض يقول ماذا؟ يقول ملك الناس يحتمل أن يكون بدلا ويحتمل أن يكون عطف بيان أو غير ذلك طيب. هنا السؤال يحتمل هذا ما المراد بالاحتمال الاحتمال الاعرابي أم التفسير القرآني هذه من المشكلات التي أواجهها في كتب, في كتب الاعراب ترى المعرض يأتي بكل الوجوه التي يصح أن تأتي رجول اعرابية مع أنك تقضي بعدم جواز بعض هذه الوجوه إذا ماذا؟ إذا أردت أن تنظر في القرآن نظرة بيانية ابتدائية هذا لا يصلح واضح؟ وربما تختلف الأذواق لكن هناك مواطن لن تختلف فيها الأذواق تقول هذا تعديل النازل لن يصلح ولو اختلفت الأذواق فلابد أن تأتي من وجه الأعلى الذي تراه واضح؟ فقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس على أنها بدل كأنك قلت قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بملك الناس المعنى اختلف تماما لأنك كررت العامل واستعبت استعابة جديدة هذه الأولى التي أخذناها وعرفناها في البدل هذا نحو صوري صورة في, البدل, في النحو البدل تنوي في تكرار العامل ما فائدتها أنك إذا قلت قل أعوذ برب الناس ملك الناس بمية البدل كان اللفظ مقصودا بالحكم مكررا فيه العامل كأنك أعدته مرة أخرى فصار الكلام هكذا شكرا جزاك الله خيرا صار الكلام هكذا قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بملك الناس فأنت أعدت الاستعادة مرتين استعادت مرة بالله أنه رب الناس واستعادت مرة به أنه ملك الناس طيب كررت الاستعادة إذن الكلام حدث فيه نوع من الإصناب التطويل مجازا وإلا ليس إصطلاحا التطويل أو, أو, أو مجازا يعني بالنسبة لو اعتبرنا الحقيقة هو التطويل الإصطلاح تقول الإصطلاح مذموم نعم طيب إذا قلت ملك الناس نعت قل أعوذ برب الناس الذي هو او لو قلت بعص ديان الذي هو ملك الناس شيء آخر الاستعادة تعلقت برب الناس فقط هي تعلقت بالله من حيث كونه ربا ثم بيّنت أنه هو ملك الناس لها مدخل في الاستعادة لكن ليس مدخلا مباشرا بخلاف الأول وقعت منك الاستعادة مرتين قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بملك الناس كأنك تقول أستعيذ برب الناس أستعيذ بالذي يملك الناس أن تستعدت مرتين هناك حادثتين في, الح... في الحقيقة واضح؟ أنا أميل القول بأنه بدل يعني في... مع نفسي أقرأ بهذه النية قل أعوذ برب الناس ثم عند ملك الناس أستشعر معنى البدل أنني أقصده بالحكم أنني أستحضر العامل أعوذ ملك الناس فطالت عند السوحة الكلام طال الكلام كرر فصارت صارت الاستعادة مضاعفة نعم ننتقل المبحث الرابع والاخير في باب المسند إليه الذي هو الباب الكم كم الثاني من أبواب علمي المعالي المثل والأصل تقديمه وقد يقدم لغرض كالانتمام وهو أعم الأغراب الاهتمام تلاحظون كل شيء نمارسه تقديم وتأخير وحذف وإثبات وتعريف وتنكير وكذا كله تحت هذا الباب الذي نمارسه في تفسير الشعر نعم الشرح المبحث الرابع في باب المسند إليه تقديمه وتأخيره هذا الكلام ستجدونه متداخلا مبسوطا طويلا في كتاب دلال إعجاز تعرفون قيمة مثل هذا الكتاب أو هذا المبنى أو هذه الطريقة عموما للمبتدئين على سهولتها أنها تنظم لك ما في دلائل الإعجاب وهذا ما يجعل البعض البعض يقول هذا الكتاب دلائل الإعجاب لا يصلح للدراسة هكذا يقولون لا هو أم الدراسة أصلا ولكن الصواب أن تتدرج لماذا؟ لأن هذا الكتاب ألف في وقت كانت تختلط به فيه الملكات بالتقايدات من ولهذا يقال فيه هذا بلاغة أدبية كتاب الدلاء بلغة أدبية ما الذي فعله السكاكي وبعد ذلك القزوني في الترخيص نظمت هذه المسائل والذي فعله السكاكي أنه استخلص الأصول التي ذكرها او استعملها الزمخشري في الكشاف ولم يوردها عبد القاهر وأخذ ما عند عبد القاهر مما نص عليه أو كاد أن ينص عليه أو نص عليه بنصف كثيرة استخلص نصه ولخص كل هذا فيه هذا جزء الثالث من مستاح العلوم للثكاك وجاء اختصره القزويني فأصبح هذا العلم الذي بين أيدينا ما الواجب أن نفعله هو أن تنتقل من هذا التنظيم إلى هناك هناك ستستطيع أن تتمر كتاب دلال الإعجاز تستطيع أن تستفيد منه لكن يقال لا يدرس البعض يظن هكذا يعني هناك كل شيء له طرفان ووسط بعض إخواننا في الأزهر يقولون يتعصبون جدا لهذه المتون والمختصات المتأخرة ويقول وأما هذه الكتب الأخرى فخلاص يعني هذه الكتب أصل مشوشة ومتداخلة وكذا وغادي لا يفهم الذي يقول هذا الكلام غادي هذه أم العلوم أصلا أم العلوم فلا يصح أبدا أن تقول أنني لا أدرس لأ أنت تبدأ أصلاً البلاغة من عند دلالة إعجاز نحن هنا نزهز للبداية فقط وأن ذلك سهولة جداً نعم نحن تلقو <متصف> له الأداف من دلالة دكتور عبدالحكيين نحن تلقو كل من خفل وخوصية ومن دلالة إعجاز كلها تلقو له تلقو له سهل جداً أهو دلالة إعجاز كلها مجموعة أحياناً يكونوا التقديم بمثن ليس لصعوبة الكتب الطويلة البعض يظن أنه كلما ارتقيته كان صعبا لا لا لا الكتب المتقدمة الفقه أسهل المغنن بن قدامة أسهل وهذا يغره الاتجاه الذي يسمى السلفي يغره لأن يقرأ فيه وأن يخرج منه كالمجتهد المطلق يعني يغره لماذا يغره لأنه سهل هو سهل المشكلة ما وراء ذلك انت حينما تقرا وقال ابو حنيفه كما يقول انا مش عارف ابو حنيفه جاب الكلام ده طبعا انت عارف كيف جاء بيه <تصفيق> النصوص واضحه وسهله الكتب السته او الخمسه لكتب ظاهر الروايه قلت سته او خمسة على الكلام على اختلاف يعني كتب ظاهر الروايه لمحمد بن حسن الشيباني وكتب ابي حنيفه الاولى او كتب ابي حنيفه سهله جدا بالعكس لا ترى الفصحه في الكلام ابو حنيفه كان اعجميا رحمه الله وربيعنا ابو كان افغانيا محلفه افغان نعم ها فارسي فاريسي؟ نعم فاريسي. في ايران وافغانستان و أخ... نعم. نعم الجنس الفارسي اينه اذربيجان اذربيجان صح و وطاجيكستان طاجيكستان و ها قرصه والطاجيك أين غيرهم؟ لا هناك ملطق يختلطون فيها نعم. المهم كان فارسيا وانت لا ترى الفصاحة العالية جدا في الفتاوى القديمة او كذا بخلافها حينما تقرأ كتاب الأم الشافعي رضي الله عنه هناك فصاح لأنه نشأ مع الهدليين وضح. فكتب وكتب الحلثية عموما سهلة بل ربما بعض الكتب الحلثية من غير العرب أو من الآجم ترى فيها مشكلات في التوضيح مشكلات في اللغة وضحت كتبهم سهلة الكتب سهلة المهم ما وراء هذا من العقل ما وراء هذا من العقل كتب عبدالقاهر مشكلتها في الازدحام لكنه سهل كله المنطلق زيد وزيد المنطلق لكن الزحام. الزحام هذه المشكلة الذي رايته في دراستي أن الكتب التي للمبتدئين خاصة هذه غضعة عطيقة الأزاهرة أو الأزهرين المتأخرة أصعب من كتب الطويل أصعب في النص لكن ما الذي ترتقي فيه الكيفيات الكيفيات هذا المسونه كذلك في الجامعة الذي ينتقل من الثانوية إلى الجامعة قطعا يشعر في نفس المادة أن مادة الجامعة فيها يسر وسهولة عن مادة الثانوية في الكثافة وفي الصعوبة وفي كل شيء ولكن المشكلة في الكيفية لولا ما تعب عليه في الثانوية ما استطاع أن يرتقي في الجامعة هناك اعتلاء علو نوعي في الجامعة علو نوعي في الجامعة يعني الجماعة أسهل المادة كثافتها أقل ولكن هو يستعمل كل ما مضى في مسائل أعلى ولكن وحصول الملكات في نفس سهل عليك هذا ما كنت تحلم أن يحدث هذا لولا أنك تعبت في البداية ولهذا التعب يكون في الأصل في البداية فقط بعد ذلك تكرم بالسهولة وتكرم بالتقديش لن تبدل الجهد الكبير جدا تكون مثلا فلان سألناه عن مسألة أو عن كذا أجابها كذا وهو يلتفت إلى الجهة الأخرى وأجابها كذا فأجابك بكلام أخذت أنت تحلله وتفككه وكذا هو قاله هكذا هو بالفعل لم يعنته الجواب لأنه تعد عليه قديما فاستخرجه بسهولة صار ملكة عنده هذا يؤتي القيمة لكلامه ولا ترتبط القيمة هنا بالجهد المبني الذي يراه فيه تحصيل هذه المعلومة هو تعب وانتهت فالارتقاء يكون بالنوعية ليس بالجهد المبدول الطبيعي الجهد المبدول في الأول أصعب الطالب الصغير الالتدائية الذي يكتب على الحروف أو الحضانة كما يقولون يكتب على الحروف أو كذا او يحاول هذا أصعب. العلم أصعب على نفسه بعد ذلك تصير معادلات ويتعامل سريعا وكذا لكن المستوى أعلى همتم هذا؟ نعم فالكتب الكبيرة أنت اذهب الآية وقرأ في كتاب التبويه سهل ولكن مبني على جهد كبير قديم ينبغي أن يكون قد بذل منك قديما أما الكتابه فسهل فيغرك أن المغني لابن قدامى وأن المجموع للنبوي وأن كتب محمد بن حسن الشيباني والمبسوط استرخصي تظن أنها سهلة فتراها سهلة فتغرك سهولتها هي سهلة ولكن لن تنتهي منها في شيء ستفهم المكتوب اللغة سهلة ولكن كيف بني هذا الكلام هذا شيء آخر نعم. المبحث الرابع في باب المسند إليه تقديمه وتأخيره الأصل تقديم المسند إليه إذ يتم الحكم عليه بالخبر وتصور المحكوم عليه يسبق تصور المحكوم به واضحة جدا ثم قد يقدم المسند إليه لا لكونه الأصل وإنما لغرض الاهتمام به وتحت هذا الغرض العام صور منها تمكين الخبر في ذهن السامع كقولك الكتاب الذي أعجبك تأليفه الكتاب الذي أعجبك تأليفه هذا كله مبتدأ صح؟ طيب هل, هل جاء الخبر؟ لا الكتاب الذي أعجبك تأليفه تحدث تشويقا في ذهن السامع فينتبه للخبر اللي يتمكن في ذهنه خلافا لقولك كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه تأليفه يعني الصورة التي ألف عليها يعني. فلن يحدث هذا التشويق للسامع مما يجعله يتشوف إلى الخبر لأنك ألقيت إليه الخبر ابتداء يعني أنت تستغل المبتدأ وما يمكن أن يتحمله بعده في التشويق الكتاب الذي شوف ماذا بقول تقول الكتاب الذي اعجبك تأليفه تحدث تشويق اذا اقول كتاب سيبويه الكتاب الذي اعجبك تأليفه طيب اين المسند اليه هنا ها اين المسند اليه كتاب سيبويه نحن نتكلم على المسند اليه من مسند مسند اليه صح طيب اذا نقدم المسند اليه الك... لو قلت الآن الكتاب الذي أعجبك تأليفه كتاب سبوين أين المسطد المسطد إليه؟ يعني الذي, الذي أضبت إليه في هذا المثال يقدر أن يكون الذي وضعت له الذي هو كذا كذا هو المسطد إليه وأثندت إليه كونه كتاب سبوين وانتبهوا ليس دائما ليس دائما سيأتي المسند والمسند إليه في البلاغة على صلوة مدد أو الخبر إنما الذي هو غالبا يوافق ما في النحو غالبا يوافق الصورة النحوية وإنما في النهاية الذي يحدد ما المسند وما المسند إليه ما تريد أن تتكلم عنه ما تريد أن تخبر عنه واضح؟ بدليل أنك تخرج عن هذا تماما في في الاسناد الاستفهامي هل كذا وكذا هذا مسؤول عنه وليس انه خبر عن شيء وقع ولكنه اسناد ليس خبرية واضح نعم الكتاب الذي اعجبك تاليفه تحدث تشويقا في ذهن السامع فينتبه للخبر ليتمكن في ذهنه خلافا لقولك كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه يعني كأنك تسأل تقول ما الكتاب الذي أعجبني تأليفه أنت جبت الآن رأيتُ بالأمر عندك كتاباً بدون جلدة ما الكتاب الذي أعجبك تأليفه أعجبني تأليفه بالأمر فلو قلت لك كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه فعلا كتاب سيبويه هو المسند في ظل هذا السياق يعني هو كتاب سيبويه أنا أخبر بأنه كتاب سيبويه وضع فقلت لك الكتاب الذي أعجبك تأليفه كتاب سيبويه فكأنني أخضرت لك الشوق مرة أخرى واضح واهتبلت فرصة المبتدأ أو اهتبلت فرصة ما يتحمله المسند لأضع لك جملة جملة موصولة التي هي الصلة وجملة الصلة أو الاسم الموصول وجملة الصلة لأشوقك بما فيها نعم كتاب صيبا الكتاب الذي اعجبك تأليفه فلم يحدث هذا التشويق للسامع نعم فلم يحدث هذا التشويق للسامع إذا بدات بإخباره مباشره اذا قلت له كتاب صيبا واي ربما لن ينتبه بعد ذلك الجمله التي بعده اصلا هو قل ما الكتاب الذي اعجبني تأليفه فقلت له كتاب صيبا الكتاب الذي هو اصلا لن ينتبه إلى الى ما بعد كتاب صيبا خلاص انتهى لكن الكتاب الذي اعجبك تأليفه فأنت احضرت له ذكرى التشويق مرة نوخة او ذكرى الاعجاب بالكتاب مرة نوخة ما هو كتاب سيباوية واضح؟ نعم وضيحة مريم فلم يحدث هذا التشويق للسامع مما يجعله يتشوف إلى الخبر كأنك القيت إليه الخبر ابتداء ومنها التشريف كقولك محمد النبينا صلى الله عليه وسلم فتقديم اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التشريف ما ليس في تأخيره فيما لو قلت نبينا محمد نعم لكن لو قلت نبينا محمد هذا التركيب الثاني له غرض آخر في سياق آخر نبينا محمد له غرض آخر في سياق اخر الذي يحكم هذا هو الحال التي تقتضي تركيبا معينا وصياغه معينة ومنها اي فريقه الاعرب فيهم السياق السياق محمد النبينا صلى ما الذي يتحدث عنه نحوا او يخبر عنه نحوا والذي يراد بلاغته هذا هو نقول هنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في النحو هنا ما عربه محمد مبتدأ والخبر نبينا طيب لو قلنا هنا بعد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أين الخبر نبينا محمد دون مقرينة قلت لو قلت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يصح أن يكون الاخبار بمحمد حتى نحو نحن نخبر نخبر عن النبي الذي هو نبينا أنه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قلت هنا هذا سيكون له سياق آخر سيكون له غرض آخر في سياق آخر يعني أن العكس ليس باطلا نعم ومنها التحقير فقولك مسيلمة أو مسيلمة كذاب فإنك قد قدمت اسمه في معرض الزم ففيه من التحقير ما ليس في تأخيره طبعا لكن تأخيره يطلب أيضا في قصد آخر لو قلت كذاب مسيلمة كذاب مسيلمة أين الخبر؟ كذاب ومع هذا قدم الخبر لغرض العناية به كذاب مسيلمة لكن أنا هنا أريد التحقير فقدمت على الأصل مسيلمة كذاب أقول هنا مسيلمة كذاب فإن قد قدمت اسمه في معرض الدم ففيه من التحقير ما ليس في تأخيره طب لو قلت كذاب مسيلمة لأنك هنا احضرته باسمه العلم قلت مسيلمة كذاب طب لو قلت كذاب مسيلمة هل الغرض هو التحقير فقط فصف <تصفيق> <تصفيق> ليس خالصا ولذلك هذه مسالك دقيقة جدا أدق شيء يدركها الشغور والتعبير عنها لا يكون سهلا دائما والبراطة الحقيقة بعد ذلك بعد أن تشعرها وأن تعبر عنها هذه ملكة أخرى أصلا كيف تصبر على أن تعبر عن مشاعر متداخلة أصلا يعني إلى أن تخرج على اللسان خلاص تخلط أصلا خلط أنا أراها كذا يعني في هذه المسافة من هنا إذا تفكرت بالصدر على مذهب الجمهوري أنا حنفي أفكر بهنا حنفي العقل, العقل عنده في الدماغ الجمهور يفكر ويقوله فكيف بالقلب نعم لكن أنا بحكم العناب الشار أقلت الصدر الصدر عام فحتى يخرج من هاهنا إلى هنا من الصدر إلى اللسان تشتبه ويأتي عليه التسهل في التعبير دائما نحن نقول كلمة مكان أخرى وخلاصه لكن إذا أردت أن تضطق طال كلامك ما الفرق بينها كذاب المسيح هو هو كيف تقول هنا مسيلمة كذاب وتريد التحقير ويكون التحقير فيها أشد من كذاب المسيلم لا كذاب التحقير ناتج عن غرض آخر ثمرة لغرض آخر أنت أردت هذا الغرض وليس هو الغرض الذي لأجله جاء الكلام لكن مسيلمة كذاب انظروا أنت اسميتني اولا فلما اقول لك اتسميتني اولا انا كذاب حتى هو سيقال هذا في المقابل عنده انا كذاب ستقول له انت كذاب مسيلمة كذاب لكن كذاب المسلمة العلياء هنا بماذا بانه ينكر الكذب وانت تثبت الكذب ليست هي التحقير شيء آخر وضحت نعم دقيق اشاء دقيقة جدا يعني طيب المثن ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال انتهينا من المباحث الأربعة في المسند إليه الذي هو المبحث الثاني أو الباب الثاني من أبواب علم المعانج المثن ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لنكتة ومنه يعني من الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال وضع المضمر موضع المظهر والأسلوب الحكيم والالتفاة سبقت الإشارة إلى مقتدى الظاهر ومقتدى الحال في الكلام على ضروب الخبر في باب الإثناد ونعرض له هنا في باب المسند إليه وقولي لنكته أي لفائدة اللطيفة فلا يخرج عن الظاهر إلا لفائدة وإلا كان لغوة يخرج عن الظاهر لفائدة أنت تنتظر مجيء أخيك وتنتظره في كل شهر والله لقد جاء طبعا أنا عارف وهو ليس حسياً بقدومه حتى تؤكد ومن قدومه ليس شيئا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة وهم يصدقون فلماذا يؤكد لا هو عمر عادي من كل النواحي والله لقد جاءه لغو لا قيمة له ولهذا أبو العباس المبرد رد على الفيلسوف الكندي حينما قال العرب تقول عبد الله قائم وإن عبد الله لقائم وهذا لغو وإطالة في الكلام قال لا عبد الله قائم له موضع وله حالا عند المخاطب وإن عبد الله قائم له موضع وخطاب فمن صور الخروج على المكتدى الظاهر وضع المضمر موضع المظهر فقوله تعالى كل من عليها فان وضع المضمر موضع المظهر يعني الأصل أن يذكر هنا الاسم الظاهر ولكن وضع مكانه الضمير كقوله تعالى كل من عليها فان كل من على الارض فان كل من على الارض فان بظهار الارض ولكنها اضمرت على خلاف الأصل لأن الادمار يحث ذهن السامع على التوجه للخبر اضمرت على خلاف الاصل لان الادمار كل من عليه مثلا كله في حبه يهون كله في حبه يهون انا قيلت لي مرة من رايت احد المبتلين وكذا فابتني يعني في دينه يعني فأردت ان اواسيها وكذا فقال كله في حبه يهون انا طلقت كل شيء ومسلت الضمير <تصفيق> كله في حبه لحبت التعظيم الذي وقع لله سبحانه وتعالى بالضمير ولو اظهر الاسم لفظة الجلالة لم يكن بهذا التأثير كله في حب الله يهون عادية لكن كله في حبه كأنه أخفى الثمين أخفى الغرب الرئيس للكلام صح؟ كله في حبه يهون مين هو؟ إيه؟ يعني كل اللي انت حكيت يهوني داي يهوني إزاي يعني؟ مين هو حبه؟ أخفى عليه لاحظ أخفى لم يظهر مقصوده فأنت كل من عليها فان عليها اللي هي إيه أنا هرصد من عليها ما هي اللي هي الأرض منا كمان عليها انا داخل في, في كل لكن كل من على الارض فان خلاص لكل ما انا عليها فان شغلك بان اخفاها ادمرها شغلك بالتفتير فلما اكتشفتها واكتشفت انك عليها فزعته كل من انا عليها فان نعم طيب والعكس صحيح وضع المظهر موضعه الم... المضمر كأن يكون السياق يقتضي الإضمار ولكنها تظهر من يفعلون هذا؟ العشاق العاشق يكرر الاسم. يكرر الاسم في موضع لو أشار بالضمير لصح أصل المعنى كقول مجنون ليلة مثلا المثال على ذلك كبير جدا المؤنس المجنون ليلى ذكر الضمير كثيرا جدا هذا أبرز مثال يحضر إلى صدري حينما أتذكر هذه المسألة أو أترد عليه هذه المسألة أنك تضمر يعني المؤنسة تقع في 71 بيتا ذكر ليلة 33 مرة في 71 بيت 29 مرة بالاسم و 3 مرات ناقلت كم 32 نا مرة ثلاث مرات بالكنية و29 مرة بالاسم في أبيات متتالية يقول وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية فشب بنوها لا فشب بنو ليلة وشب بنو ابنها وأعلاق ليلة في فؤادي كما هي الأصل الأصل الأصل لأن الحضور قريب هي حضرة الظهن والأصل أن يقول ماذا وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشير المواشية فشبب نوها وشبب ابنها واعلاقها في فؤادك ما هي جمله واحده متصله الكلام جميل جدا وقريب وكل لا ليس نفس الوصف ولكن ولكن الكلام لا صح ولكنه قال وما بقصد وشبب ليلى لا, لا قبلها وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد ليلى اول مره هذا الذي ينبغي أن يرجع عليه الضمير لكنه ليلى ليلى واضح يقول وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشيل مواشيا فشببنا ليلى وشبب بنو ابنها واعلاق ليلى في فؤاد كما هي بقي له كثير لما يذكرها قال فشببنا ليلى وشبب ابنها أطال عليها الذكر علمنا يذكرها كثيرا او وحشته فذكرها في الشطر الثاني واضح كذلك ذكر ابن رشيق يعني هو يتكلم حول قضيه الاظهار والإضمار يقول في الاختصار باستعمال الضمائر يقول ولم يقع لشاعر أن يذكر اسم معشوقته أربع مرات في أبيات متتالية ولا, ولا يقبح إلا لمرئ القيس في ألائم صباحا حينما قال ديار لسلمة عافيات بديخالي ألح عليها كل أسحمها الطال وتحسب سلمة لا تزال تراصلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي وتحسب سلمة لا تزال كعهدنا بواد الخزامة أو على رأس أو عالي ليالي سلمة إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريمي ليس بمعطال سلمة في أربعة أبيعات متتالية سلمة سلمة وكان يكسر أن يذكر سلمة مرة واحدة ويذكر الضمير بعد ذلك فهذا خرج فيه امرؤ القيس عن مقتدر الظاهر إلى مقتدر الحال. فحسن يعني خرج عن القاعدة الظاهر ولكنه وافق لب الأمر وأكثر الشعراء لو كرر ذكرها فيقبح إلا ما كان من الموجود لكن أربع مرات في أربع أبات متتالية سلمة سلمة سلمة سلمة ولا تشعر حتى أني ظنلت مدة لا أنتبه إلى أن أربع مرات في كل مرة لا البيت وحده وهكذا المعنى ينساب بدكريها نعم. ومن صوره يعني من صور ماذا الخروج عن المقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال ومن صوره ما تمه عبد القاهر الجرجاني المغالطة ويسميه السكاكي الأسلوب الحكيم طبعا عرفتم من هو القاهر والسكاكي والقزويني أو لا أعمدة البلاغة محطات في تاريخ وضع البلاغة ينبغي أنتم أن تقرأوا لن يقال كل شيء في الدرس لن يقال كل شيء في الدرس ينبغي أن تقرأوا وأن تبحثوا عن كتب تاريخ البلاغة ومثلا تقرأ كتاب البلاغة تطور وتاريخ الدكتور شوق ضيف رحمه الله توافقه في أشياء تخليفه في أشياء تبحث هل البلاغة تأثرت بمنهج اليوناني أم تتأثر كل هذه مواضع بحث لك مواضح. ومن صوره ما سماه عبدالقاهر الجرجاني المغالطة نعم شوق ضيف البلاغة العربية تطور وتاريخ ومن صوره ما سمناه عبدالقاهر المغلطة ويسميه السكاكي الأسلوب الحكيم ويقال أسلوب الحكيم هكذا انتشر أسلوب الحكيم بالإضافة وهو أن تحمل كلام المتكلم على خلاف قصده تنبيها على أنه أولى بالقصد فتجيب المتكلم بغير ما يترقبه هذا الذي قتل مئة نفس وذهب للعالم وقال له هل من توبة فأجابه هل يمنعك أحد منها؟ هل أجابه على سؤاله؟ لم يجيبه هذا جواب سؤال آخر الذي هو انا لتوبة ولكن هل يمنعني أحد منها؟ هذا متصور عقلا افهمه عقلا طبعا درسته افهمه عقلا وعادة و... يعني متصور ان هناك ممكن لك يجيز من حد يمنى حد من التوبة يعني. هناك أشياء تعجب منها البعض يقول كتابه في ظل القرآن لسيد ظلال القرآن لسيد قطب طبعاً قطع النظر على أي موقف لكن أنا أتكلم على التعليل والتحليل يقول كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب خطأ في العقيدة أصل في العنوان لأن القرآن نور فإذا جعل له ظلالاً فهو يحجب النور طب وظل العرش وظل العرش وملعون من تبرض في ظل الناس تحت الشجرة والنار النار ليست ضوءا وليست شيء الان تستظل باي شيء في والعوذ بالله في جهنم يعني يبحث عن اي ظل من جهنم نعم في ظلال القرآن نعم في ظلال القرآن يحجبك عن الهجير يحجبك عن الشمس الا عقل ما فيهش هو العداءات السياسيه تولد تخلف عقلي تخلف حقيقي تخلف عقلي حقيقي فعلة. لا يوازيه إلا غارة المرأة على زوجها أو حبيبها هذا هو الذي يوازي الخلافات النفسية والحمل النفسي ترى شيء عجيب جدا فقط. والله أنا أحاول أنماط التفكير لا أرى من يوازي مثل مثل أحد ينتقد أحدا علميا وفي نفسه خلاف سياسي أو عقائدي أو كذا أو كذا إلا المرأة التي غارت على زوجها لن ترى حسنا ولن ترى خلاص يعني لن تستطيع إذا رأت شيئا فعلا هكذا لن تستطيع أن تطبق تذكيرها هنا انت خلاص هذا أشبهه به فعلا يعني وهذا الأسف يقع حتى من الكبار إذا تحكم الهوى في الحكم خلاص انتهى انظر إلى المتنبي القرن الرابع والخامس سرقات المتنبي سرقات سرقات يريدون أن يثبتوا لا يستطيعون لم يستطع أغلبهم أن ينقذ المتنبي من جهة المعنى ومن جهة أو كثيرون منهم أن ينقذه شعريا فعلا فأخذوا يظهرون سرقاته حتى اخترعوا شعراء ليس شعراء أصلا وصنيعهم كأنهم يقولون لا يوجد اتفاق في الواقع يعني إذا أنت قلت أي شيء فوافق كلاما لمن سبقك حتى لو هو في بلاد الوأواء وأنت لن, لن تدركه ولم تقرأ له وكذا أنت أخذت منه يعني عمليا يعترفون بأنه الاتفاق في المعاني غير وارد كل معنى يقال بعد معنى مأخوذ منه هذا هوى هذا في الحقيقة هوى فعله العميدي وابن وكيع المصري فعلوها مع المتنبه والمنصف في صدقات المتنبه ويحتاجوا لإنصاف المنصف في السرقات المتنبي كتابها كذا في السرقات المتنبي طب أين تحليل المتنبي أين إظهار عبقرية المتنبي الشعرية لا يوجد هوى كل هوى للأسف الشعرية نعم فأنت هنا تقول هل يحجبك أحد عن التوبة أو هل يمنعك أحد عن التوبة هذا جواب على سؤال يقتضيه العقل يمكن أن يفكر فيه عقلا لتوبة ولكن قد يمنعني أحد منها واضح فهو يقول له لك توبة كأنه قال لك توبة وليست هذه القضية أنت لا تفأل عن هذا أصلا لا ينبغي أن تفأل عن هذا ولكن يسأل هل يمنعني أحد منها لا يمنعك أحد منها فقال كأنه يقول له هذا الذي أجبتك عنه كان الأولى بالسؤال منك أن يقع السؤال عنه منك فهمتم؟ نعم ومن أطرف ما يروى في ذلك قصة الحداج بن يوسف طبعا ليس بالسؤال فقط السؤال هذا مثال لكن قصة القبع هذه طريفة جدا ومن أطرف ما يروى في ذلك قصة الحجاج ابن يوسف الثقافي مع الشاعر البدوي المعروف بالغضبان القبع سارة. قال الحجاج لتواعده لأحملنك على الأدهم يريد القيد من حديد قيد من حديد يعني هيكل من حديد لا يشبه الصليب أو كذا يشده عليه يعني لأحملنك على الأدهم يريد القيدة من حديد قال القبع مثل الأمير يحمل على الأدهم والكوميك والأشقر يريد الحصان الأسود حمل لفظ الأدهم على غير معناه فتجاهل المعنى الأصلية وأسند المسند إلى المعنى الثاني هذا خروج عن هذا كلام فيما زال الكلام في المسند إليه لكنه أسند إسناداً مختلفا هنا هذا خرج عن مقتضى الظاهر كأنه يقول له أنت الكريم الذي يفعل كذا يعني ينبغي أنا كأني ما سمعتش حاجة من الأولين نعم. قال الحجاج إنه حديد يبين الحجاج له أنه يقصد القيد من الحديد المعدن يعني قال القبعطار أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا حديد الذهب نعم يريد الحفان حاد الانتباه يسر على تجاهل مراد الحجاج فحمل لط الحديد على غير معناه الظاهر وهو المعدن المعروف ومن صور الخروج عن مقتضى الظاهر الالتفات في الكلام هذا الكلام مرة قديما جدا كنا نصاحب بعض الشباب من متخرجين من مدارس لغات وكذا الضعه العربيه عندهم ضايفه ومصريين عرب مسلمين فكنا يعني احدهم قال لنا مره انا اقرا في القرآن لا من يكلم من مرة واحده يعني ربنا بيتكلم مره واحده حد ثاني بغينا هنا ولسه نخش في القصة وغدنا القصة بدأت يعني هو تجد من أسلوب القصة في القرآن التنبيه على القصة وفجأة ترى الأحداث تحدث أمامك الجواب أجابه قل له كذا فهو يجيب الطرف الثاني يجيب أنا لسه لم أقل له فاضح هذا أفضل ما تقرؤون له في هذا الباب كتاب التصوير الفني في القرآن بسيد قط التصوير الفني في القرآن هذا أفضل من تكلم في هذا وأنا أريد هنا أن أتكلم بصراحة في قضية أنت في العلم مذهبك العلم خلافات سياسية خلافات فكرية كذا كذا حتى لا يقال أنظر أنه يدعو لسيد قص لا علاقة لي بمن هو انا أدعو للكفار أيضا <تصفيق> بوضوح أدعو للجاهليين واضح؟ نعم أعمتم مساء أنا مش تبعك وار طيب ومن صور الخروج عن مقتضى الظاهر الالتفات وهو التعبير بطريق التكلم أو الخطاب أو الغيبة بعد التعبير بطريق مختلف بطريق مختلف من نفس الثلاثة فينتج عن ذلك ست صور الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. طيب الذي جعلنا نتطرق إلى هذه المسألة أنني قلت كتاب التصوير الفني في القرآن بسيد قطب هذا كتاب مهم وجيد يصور لك ال... وكذلك مشاهد القيامة كتاب صغير مشاهد القيامة هذه كتب بلاغية عالية جدا هم؟ نعم مشاهد القيامة في القرآن نعم سيد قطب هو أكثر من تكلم وله كتاب في دار الشروق ربما منع الآن خلاص. له كتاب اسمه أصول النقد الأدبي أصوله ومناهجه هذا كتاب مفيد جدا أيضا در الفكر در الفكر آه. آه. طبعات الشروط طبعات الشروط در الشروط ممتاز وقصة در الفكر لمدينة نصر هذه كتب أدبية لا علاقة بها حتى خارج كل الجدلات كتب أدبية بحثة الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى وما ل لا أبد الذي فطرني وإليه ترجعون فاستمرار الكلام أن يقول وإليه أرجع وما ل لا أبد الذي فني وإليه أرج لكن وإليه ترجعون لكن تحول إلى الخطاب فقال وإليه ترجعون أي أنتمم الالتفات من التكلم إلى الغبة فقوله تعالى إن عطناك الكوتش فاستمرار الكلام أن يقول فصلي لربك وانحر لكن تحول إلى الغيبة فقال لربك أصلي معذرة فاستمرار الكلام أن يقول فصلي لي وانحر لكن تحول إلى الغيبة فقال لربك يعني هذا الذي يشتكون من يكلم من في القرآن إنا أعطاناك الك من المتكلم فالله يقول فصلي لربك وانحر كان الرب طرف ثالث أو هناك رب ثاني إن أعطيناك الكوثر فالذي لا يفهم سيفكر إما أنه هناك إله وإما أنه المتكلم الأول ليس الإله يعني الذي أعطاه الكوثر ليس الله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر التفاة وقع التفاة في الضمير والالتفاة من, من أجود ما يستعمل في اختصار الصور واختصار الحكاية نعم صحيح اختصار يدخلك في الصورة وهذا مما نبه عليه سيد قطب في التصوير الفني في القرآن كتاب جميل جدا كتاب أدبي بحت يتكلم عن التصوير الفني في القرآن كيف الصورة وكيف تجري الصورة في القرآن نعم فاستمران التكلم أن يقول فصل لي وانحر لكن تحول إلى الغيبة فقال لربك كأن الكلام على غائب مع أن الرب سبحانه وتعالى هو من يقع منه الكلام عن نفسه جل فعلا الالتفات من الخطاب إلى التكلم فقول من يتحسر على نفسه دارت بك الأيام وأهلكتني همومها. وأهلكتني همومها فاستمر الخطاب أن يقول وأهلكتك همومها لكنه تحول إلى المتكلم فقال وأهلكتني ان رجع إلى الأصل كل هذا له غرض في مكانه هذا كله خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال ومعنى الحال إذن مقتضى الحال يعني يوجد حال هذه الحال تقتضي ثياغة معينة يعني الحال هي التي اقتضت الالتفاث لو وقفنا عند كل الالتفاث وما تقتضيه الحال لأطلع لا واضح؟ ومنه قول الشاعر على القمة عبده هذا جاهلي طحى بك قلب يحدث من؟ نفسه هو يتكلم عن نفسه طحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عفرحان مشيب يكلفني ليلى. القلب يكلفني ليلى واضح وقد شط وليها يعني بعدت وعادت عواب بيننا وخطوب يكلفني أصلا يقول يكلفه أو يكلفك فإنه قال في البيت الأول طحى بك وهذا للمخاطب ثم قال في البيت الثاني يكلفني وهذا للمتكلم الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فاستمرار الخطاب أن يقول وجرينا بكم صح هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم لكن وجرينا بهم ما الذي وقع هنا؟ اولا الله يحدث الناس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ثم كأنه وقع التفاة لأناس آخرين وجرينا بهم وأصبح المخاطب في شاشة تلفزيونية وأصبح الكلام عليهم وجرين بهم انظر إلى الذي تراه في السينما أحيانا راح الأسلوب التحولات وكذا هذا هو هذا التصمير الفني في القرآن هذا هو نعم هو خروج على مقتدى الظاهر فائدته بلاغيا في كل حال فائده في هذه الصورة تصويرها واتخاذهم موعظة في أعين آخرين لأن الكلام كان فيهم لهم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك لو قال وجرين بكم لا خلاص سيكونون عبرا لغيرهم وجرين بهم فالكلام الآن الذي كنا نرى أن الله يخاطب قلت نرى الله كنا نرى أن الله يخاطب يعني نرى الفكرة كنا نرى أن الله يخاطب من الذين في الفلك الآن صار الله يخاطبنا عنهم ففي كل التفاتة في كل موضع علة كله تحت الخروج عن المقرد الظاهر إلى الحال نعم فاستمر الخطاب أن يقول وجرينا بكم لكن تحول إلى الغيبة فقال بهم الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد فاستمرار الغيبة أن يقول إياه نعبده. الحمد لله رب العالمين طبعا غيبة نحوية غيبة نحوية نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تستطيعون هنا أن تقفوا على كل في كل موضع على الغرض من هذا الالتفات الذي هو تحت مبدأ عام وهو الخروج عن المقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال نعم طيب فاستمر الغيبة أن يقول إياه نعبد لأن الخطاب في الأصل بضمير الغائب هو لكن تحول إلى الغيبة فقال إياك الالتفات من الغيبة إلى التكلم فقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه من الذي كان يقول والله الذي أرسل الرياحة الله ثم فسقناه فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فاستمر الغيبة أن يقول فساقه لكن تحول إلى التكلم فقال فسقناه باب المسند سأدخل فيه لابد آه أمامنا وقت لكن تحول إلى الغيب في الأصلية النسخة الأصلية النسخة القديمة ماذا قل تحول من الغيب أين؟ أين العبار عند اين؟ أين موضوع؟ هنا ونعم انا نعم هذا تح... لكن تحول الى الغيبت ألس الطبيب تحول من الغيبت؟ من الغيبت من الغيبت الى الختام ليس تحول الى الغيبت آه صحيح صحيح نعم نعم مرحيبت تكرر نعم،, نعم نعم نعم نعم صحيح وتحول ليس الى الغيبه تحول إلى الخطاب نعم فل الى الخطاب. في في من الغيبه إلى الخطاب في مالك يوم الدين لكن تحول إلى الخطاب فقال اياك الى الخطاب صحيح لا ليضطرب نقولنا في كل المسائل قلت تحول الى تحول الى نعم طيب باب المسند المسند هو الذي يسند صح صح باب المسند هو الباب الثالث من أبواب من أبواب علم المعاني نعم. بدأت بالشرح فقلت المسند هو الحكم الذي نسنده إلى المسند إليه هنا اكتبوا إليه بعد المسند إلى المسند إليه فقطت كلمة إليها المسند هو الحكم الذي نسنده إلى المسند إليه فهو نفس الحكم الذي يقع الاخبار به فحين تقول اجتهد محمد في دروسه فإنك تكون قد أثنت الاجتهاد إلى محمد فالاجتهاد هو المحكوم به على محمد واعلم أن المقصود بالنظر في باب المسند خمسة مباحث الأول في حذفه وذكره أيضا الثاني في إفراده الثالث في تقييبه الرابع في تنكيره وتعريفه أيضا الخامس في تأخيره وتقديمه أيضا المبحث الأول في باب المسند إليه في باب المستند هو حذفه وذكره المثي يحذف المسند لما سبق مولانا هنا في هذه النسخه بعض نعم يحذف المسند لمثل ما سبق ووجبت القريمة ويذكر لمثل ما سبق وليرا فعلا او اسما فيفيد تجددا أو ثبوتا يعني اول شيء الحذف هو الذكر يحذف المسند لذات الاغراض التي يحذف لاجلها المسند شوف تصرت لكم الكلام خلاص لذات الاغراض يحذف المسند لذات الاغراض التي يحذف لأجلها المسند اليه ولا بد كذلك من القرينه الدلة عليه قاعدة طالما حذف الشيء فلا بد من شيء يدل على أن هناك شيء مقدر فلا بد من شيء من علامه تدل على أن هناك شيئا مقدرا والا يتساوى ويحدث اللفس واضح؟ نعم يعني حتى لا يلتبث المحذوف بغير الموجود فرق بين المحذوف وبين غير الموجود نعم فمن المواضع التي يمكن فيها حرف المسند العلم به أي أن يكون المسند معلوما للسامع من خلال القرينة تقول زيد تجيب بهذا الخبر من يسألك من قام فتقول زيد وفقط من قام زيد ما الذي حجفه هنا؟ المسند آه. أم المسند إليه؟ المسند وذكرت المسند إليه لأن من تجيبه يعلم بقرينة السؤال أنك تقصد أن تقول قام زيد لأنه سبق وأنسألك عما من وقع منه القيام أظن بعد هذا المجالس لن يحتاج المبتد إلى لن يعني يذهب بعيدا لن يذهب بعيدا سهل جدا جدا جدا أنا مللت من كثرة الشرح سهل جدا نعم انه سبق وان سالك عما من وقع منه القيام طبعا وهذا عكس قام في جواب من قال لك ما فعل زيد تقول قام حذفت ماذا المسند اليه العلم به من العلم الس... به لا ماذا فعل زيد نعم فعل انا قلت فعل نعم قام المسند اليه معلوم من ما في السؤال فانت اغيت بالمسند هذا عكسه وهو نفس العلّة العلم به من قرينة الساعين القرينة السؤال قرينة الحال نعم ويذكر المسند كذلك لذات الأغراض المذكورة في ذكر المسند إليه فمن المواضع التي يذكر فيها المسند التعريض بغباوة السامع هذا لاستعمله لا فتقول جاء زيد جوابا لسؤال من جاء تريد من ذلك الإلماح بغباوة السامع كأنه لن يفهم لو قلت زيد من جاء جاء زايد جاء زيد تهمني عشان انت ممكن ان له له السوابق جاء زايد صح؟, صح نعم ومن أغراض ذكر المسند فوق ما مضى في باب المسند إليه هذا شيء زائد هنا أن يعلم إن كان فعلا او اسما لماذا فيفيد التجدد لو كان فعلا ويفيد الثبوت لو كان استما فقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول في كلمة غافر لا اله الا هو اليه المصير يفيد الثبوت والدوام لأن لانها نعم لانها اسماء غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب لو قال يغفر الذنب ويقبل التوبة ويشتد في العقاب هذا معنى آخر تجدد وحدود وأما الاسم فيدل على الثبوت والدوام لأنه ينقلك إلى الصفة او إلى ما يشبه الصفة دائما نعم ماذا قال أبو فراس ماذا قال وقفنا على مثل هذا ربما لا أذكر الموضوع الآن نعم لأنها أثماء أما قولنا احذفوا بينما واكتبوا أما أما قولنا يغفر الذنب ويقبل التوبة يشتد في العقاب فهو يفيد التجدد لأنها أفعال واكتبوا فهو كذلك قبل يفيد أصدر نعم وهذا كثير جدا. تقف عليه في الشعر كثيرا جدا لماذا يؤثر بهذا المعنى صفة أو اسما بينما هذا يأتي فعلا الفعل يفيد التجدد يفيد الحدود أما الاسم أو الصفة فإنها تفيد اللزوم والدوام فبحسب غرض الشاعر. إذا أراد أن يصور لك الحدث أتى لك بالفعل اذا أراد أن يصور الحدث واذا اراد انها شيء كامن فيه اتى لك بالاسم واضح نعم شعراء الفرسان ستجدون اشعارهم يغلب عليها الافعال كثره كثيره كثيره, كثيرة جدا لانها تتحرك كلمه نعم صحيح انا شرحتوها صح نعم واني لجرار فاالا chill شرحتها كنت جرار لك لا يقول وإني لأجر وإني لجرار أنا أذكر وقام على هذا وإني لجرار لكل كتيبة جرار على وزن فعال تدل على الثبوت والدوام أي أنا صفتي أنني جرار لكل كتيبة كثير إلى نزالها النظر الشازر وهذا المثال أيضا لما يقول لا لأجر كل كتيبة وكذلك لما قال وإني لنزال لما يقول وإني لأنزل لكل مخوفة وإني لجرار لكل كتيبة وإني لنزلم لكل مخوفة كذلك لما قال كثير إلى نزالها النظر الشذر كثير هنا أصلها يكثر لا ليس ليس هذا شيء لا في باب آخر أن تقدمه التأخير النظر الشذر كثير كثير هنا مسند أن يفتح كثير إلى نزالها النظر الشذر مسند أنت أخبرت عن النظر الشذر بأنه كثير النظر إلى نزالها النظر الشذر إلى نزالها كثير ولكنه قدم هنا المسند إليه صح؟ قدم المسند معذرة قدم المسند للعناية به وهكذا يفعل أبو فراس كثير ويفعل كل شاعر يقدم المسند للعناية به لأنه أهم عنده من المسند إليه نعم وأفردوه لعدم التقوية وعدم السمد عدم التقوير شيء وعدم السبب شيء قال وأفردوه لعدم التقوير وعدم السبب هذا المبحث الثاني في إفراده المبحث الثاني في باب المسند إفراده والمراد من إفراده هنا نقطة مهمة ستدين الأسئلة كثيرة جدا ما مراد من الإفراد هنا مرة أن يكون عكس المسنة ومرة هنا هذا يأتي, يأتي في باب آخر وهنا يأتي بمعنى ليس جملة ولا جبه جملة والمراد من إفراده يعني مثلا المنادة إنما تنادي على رجلين فالرجلان أو المحمدان هنا مفرد أم مفرد إنه ليس جملة ولا شبه جملة ليس المضافة ولا نعف والمراد من إفراده أن يكون جملة ولا شبه جملة فتقول قام زيد فأتيت بالمسند وهو القيام مفردا لا جملة ولا شبيها بها أما لو قلت زيد قام. مهم. لو قلت زيد قام فتكون قد أتيت بالمسند جملة فعلية لأنه في قوة قولك زيد قام هو شوف النحط مهم جدا أن تفهم النحط ما الفرق بين زيد قام وقام زيد قام زيد ظاهرها حقيقتها قام زيد انتهى لا قبلها ولا بعدها أما زيد قام فالبصريون بخلاف الكوفيين البصريون يقولون زيد مبتدأ لا فاعل لأن الفاعل لا يتقدم على فعله عند البصريين الكوفيون يقولون زيد فاعل ويتقدم على فعله لا إشكال البصريون يقولون زيد قام يعني هو بمقام زيد قام زيد فما الذي وقع تأكيد للكلام طب ما إعرابه زيد مبتدأ والخبر جملة فعلية وأين زيد مقدر فالفرق بين زيد قام وقام زيد هو, أنك هو بالضبط الفرق بين زيد قام هو او زيد قام زيد وبين قام زيد واضح؟ نعم لأنه في قوة قولك زيد قام هو لأن الفاعل لا بد وأن يقع بعد الفعل فتاتي به جملة هكذا إذا رغبت في التقوية إذن أنت هنا هل أفردت المسند؟ هل أفردت المسند؟ لا جئت به جملة فعلية نعم لا. لأنه في مقام قولك زيد قام زيد وكذلك لو قلت انا قمت فيه تقوية للحكم لأن المسند إليه مذكور مرتين انظروا أهمية النحو كيف ذكر مرتين؟ ما الفرق بين قمت؟ وأنا قمت انا التاء هي انا واف و هي التاء كانه قال انا قام انا انا قام انا كانه قالك طبعا هذا ليس كذلك وتقريب شرح كانه قال انا قام انا وكذلك عندما تقول ضمير المقدر تقديره هو هو ضمير متصل في الحقيقه ليس مقدرا بهو وهو هذا منفصل لكن انت تيسيرا يعني نعم وكذلك يأتي المسند جملة إذا قلت زيد قام أبوه هذا معنى السبب عدم السبب سبب يعني وجود حبل صلة متى تأتي بالمسند جملة إذا كان فيه سبب يعني فيه ما يستصل بالمسند إليه وكذلك يأتي المسند جملة إذا قلت زيد قام أبوه ففي قولك أبوه سبب أي رابط يرضط الجملة بالمسند إليه الذي هو زيد فلا بد أن يأتي المسند جملة طيب ثم قال وقيدوه بالمفاعيل وشبهها لتمام الفائدة هذا المبحث الثالث في مباحث المسند إلي مباحث المسند مع درافة. الشرح المثل طبعا وقيدوه بالمفاعيل وشبهها لتمام الفائدة الشرح طيب نأخذ هذا الفصل طيب ننتهي من باب المسند سيكون سهل إن شاء الله خلان ننتهي خلان نعم الشرح المبحث الثالث في باب المسند تقييده وهذا يشبه الإتباع في المسند إليه في المسند إليه أنت تطبيعه تطبيعه لا تقيده لأنك ستخبر بعد ذلك عن المسند وتوابعه عن المسند بتوابعه أما هنا فأنت تقيده بشيء هو من تمام حدوث الخبر وحصول الفائدة ولكن هذا التمام كما سأبين هذا التمام هذه الفائدة فائدة باعتبار الأصل الذي ينظر إليه وليس فائدة إلا ربما أتى الكلام لأجلها أصلا حينما تقول الفاعل عمدا وكذا عمدا وأما الحال فهو فضلة أنت ربما أصلا تبني البيت الشعري على هذه الفضلة هذا اصطلاح كما تقول في بعض الحروف هذه زائدة زائدة بالنظر إلى أنها لا تغير المعنى الأصلي ولا تغير الإعراب الأصلي ولا أمسكت بالقلم هي أمسكت القلمة معنى أنها زائدة أن القلم سيظل مفعولاً به منع من ظهور العلامة عليه اشتغال المحل بحركة الباء هذه الباء زائدة بالنظر إلى أنها لم تغير هذا المعنى الأصلي وإلا فلها فائدة شعرية أو بلاغية في الكلام طبعاً في القرآن لا نقول شعرية نقول فائدة بلاغية بيانية وهي التوكيد واضح؟ كما كان مثلا أبو فراث ربنا نأخذه اليوم على هذا البيت نعم اليوم إن شاء الله أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغة وما صحبي بعزل وما صحبي بعزل لدى الوغة ولا فرصي مهر ولا ربه غمر زائدة بمعنى أنها لا تغير أصل المعنى ولا تغير أصل الإعراب ولكنها لها تأثير بلاغي ولهذا لا وجه لمن يعترضون ويقولون لا تقل حرف زائد في القرآن لا زائد نحوية وإلا في القرآن مليء بالعمد والفضلات نحوية وليس في القرآن فضلة كله عمد في حقيقة الأصل والبلاغ والمعنى نعم والمراد من تقييده ألا تكتفي بالمسند بل تضم إليه ما يزيده خصوصية فيتمم فائدته ويقويها هذا معنى أنا شرحت الآن قلت صاشح شرحتها معنى الفائدة أنها لا أنها زائدة على الأصل وقد تكون مرادة وليس معناها أنها نافلة يستغني الكلام عنها فتقيد بواحد من المفاعيل كالمفعول به فتقول قرأت الكتابة فقولك قرأت فيه المسند إليه وهو تاء الفاعل المتكلم وفيه المسند وهو القراءة هذا واضح؟ قرأت فيه فعل القراءة وفيه المسند إليه هو الفاعل فيه المسند وهو القراءة وفيه الفاعل ولكن ماذا فعلت هنا؟ ولكنك قيتت المسند الذي هو القراءة الذي هو القراءة بالمفعول به فجعلته واقعا على الكتاب فقلت قرأت الكتاب وكالمفعول المطلق تقول قرأت الكتاب قراءة عميقة هو أخص من إطلاق القراءة دون تقييد لأنه أفاد نوعا معينا من واضح أو تقيد بالحال فتقول جاء زيد راكب وربما كان راكبا هو الغرض من الكلام أصل وكان يسمى فضل في النحو وكلمة نعم أو تقيد بالحال فتقول جاء زيد راكبا فقولك جاء زيد حول المسند والمسند إليه لكن قولك راكبا أثاد خصوصية مضافة وهي الحال التي جاء ذها زيد ومثله التقييد بالتمييز أني على ذلك فقص كلام الشيخكم شيخ فوزي على ذلك فقص بلغه سلامي <تصفيق> نعم المسحط الرابع في باب المسند تنكير وتعريف المسن ونكروه لإتباعه المسند إليه وللتسخيم وغير ذلك وعرفوه للإعلام بالنسبة او بلازم الحكم أو لقصره الشرح المبحث الرابع في باب المسند تنكيره وتعريفه لا تستغربه هذا كلام سهل سهل جدا هذا قاعدة للبلاغ ليس هذا ما تبدل فيه جهدا عاليا لكن تبدل فيه إخلاصا لكن الجهد سيأتي عليك أن تفهمه وأن تستعبه جيدا التلخيص سيبنى على هذا وكتب عبد القاهر وكل البلاغة ستبنى على التلخيص نعم إذا فهمت هذا جيدا التلخيص سيكون كالماء ان شاء الله سهل هو فرق كم والتوسع في بعض المفائل نأتي بالمسند نكرة لأغراب منها اتباعه المسند إليه اي حين يكون المسند الي حينا يكون المسند اليه نكره فنريد الحاق المسند بالمسند إليه في التنكير فتقول رجل من الكرام حاضر فرجل مسند اليه نكرة فجئت بحاضر نكرة هذا عشب التعديل بالاصل ان هذا لسه فيه نكته بلاغيه هذا هو الاصل وضحت كما تقول نقدم كذا لانه الاصل نعم. فجئت به ح... فجئت بحاضر نكرة كذلك الله. ومنها التفخيم كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ففي تنكير هدى تفخيم له إذا إذ لم تتحدد للهدى مرتبة أو نوع مما يؤذن بعلوه ورفعته أو نفاسته نعم أما هذا فهو زائد في التعليه وهو العلة الحقيقية للمجيء على الأصف أنت هنا نكرت أتيت به لقدر زائد هذا هو المراد أما لوفاق, لوفاق المسند إليه هذا هو الأصل صح؟ هذا هو الأصل نعم فهذا زائد في التعليل هذا هو المراد هذه هي النكتة الحقيقية هنا تستطيع أن تفكر فيما هو أعمق وتقول وما الذي يجعل الشيء إذا أبهم عظم تدرس هنا نفس الشعوب ونفوس الناس طلعوها كانه من نفس الجنس انت هنا تربط معنا طلعوا مع لناس الشياطين باب اخر انت تشبه بغير معلوم بغير مادي بغير مرئي لن يرى ولكن نفس الفلسفه اذا صح الكلام الشيء الذي يخفى انت تفكر كما يقولون تذهب فيه كل مذهب تذهب فيه كل مذهب و فهنا قوله تعالى ذلك الكتاب لرابته هدى كيف الهدى؟ لا هدى فكر با اذهب كل مذهب في الهدى طلعها كأنه رؤوس الشياطين اوه وانا لم ارى رؤوس الشياطين كيف هي اذا كان الاله توعدنا بانها طلع سنأكل من ثمرة طلعها او شجرة ثمارها كأنها رؤوس الشياطين لابد ان تكون شيئا عظيما انظر هنا تدرس فلسفات الشعوب وأفكار الشعوب إذا فهمت هذا استطعت أن تفهم كل كبيرة وصغيرة في البلاغة العربية واستطعت أن تفرق بالفعل بين البلاغة العربية وبين غيرها تستطيع أن تفرق بين الظواهر النحوية عند العربي وغير العرب العربي يلحق تاء التأنيث بالفعل غير العربي لا يفعل العربي يلاحظ الأنوسة في نفس الفعل العربي يحب الأونثى جدا بالمناسبة أعرف. العربي يحب الأنسى جدا جدا بفطراته وهذا هو الصواب هذا هو الأصل حتى اتخذ الترميز ديها في الغزل كل شيء في المعاني وهذا هو الأصل والطبيعي ولهذا لا ترى في أصل العربي أن المرأة تساويه وتوازيه في العمل والكد والنزول هي دائما محفوظة وهذا هو الأصل والفطرة عندنا على الأقل أما الزمالة وكذا متساور هذا من الجامعة القاهرة تمزح مع زميلها تضربه كيف؟, كيف أمك نفسها تعطيك قدرا بحكم أنك رجل بحكم أمك وأختك أختك تعطيك القدر من جهة أنك رجل مع كون لأنها أنثى في النهاية وكانت أمك طبعا تقبل قدميها لكنها تعطيك قدرك لأنك الرجل إذا جاء أحد تصدرك وأنت كذا وأنت كذا وتفخمك وتعظمك هذا هو الطبيعي أما تمزح معك الزميلاتك رأيتها في جماعة القيادة تمزح تضربه كيف أصلا؟ يعني هي حتى لو تجاوزنا الشرعيات مثلا وكذا وانتقلنا إلى قدرات الزمالة والصحبة وكذا هي تجاء إليك في المهمات وتكون ورائك لا بجوارك هذا هو فوجدت أشياء تخالف الفطرة جدا جدا جدا هذه المساواة خطأ وأسقطت احترام المرأة للرجل أصلا في كثير من المشكلات التي رأيتها هو يضطر لك أنا الراجل لماذا قال له أنا الراجل أنا الراجل يعني لماذا قال أنا الراجل هو احتاج أن يقول وكثير من الأشياء لو هو كان متمثلا تماما رجولة لتجاوزت له عن أشياء كثيرة حتى لو أعلم تزوج الثانية تستطيع هي لن تجد حجة لكن ما الذي يجعلها تغلي هناك جزء في داخلها تراه رجلا أصلا كمان تروح وتحدث ويحدث هذا في البيئات النازلة تشبه في رجولته إذا أراد أن يفعل لأنها تكن هذا هذه حقيقة لكنها ستكون في موقف حرج لو كان رجلا بالفعل وعندما تزوجها الثانية ولم يقصر في حقها بشيء مطلق ستكون هي في حرج شديد فأنا أرى اللغة العربية لغة الإنسان الأصلي في طبيعته لغة صخمة لغة فحلة لغة الرجولة لغة هذا هو هذه اللغة العربية أنا أنظر إلى هنا <تصفيق> هذه الفطرة يعني. فالعربي يفرق ضربة أم ضربت قبل أن تذكر الفاعل أصلا قبل أن نذكر من الذي وقع منه الغربي اللغة الإنجليزية يقول ضربة ثم تعلم الأنوثة أو الذكورة في أثناء في أثناء، نعم في أثناء تمثل ذهنك للفاعل العربي يشعر الأنوثة قبل أن يعلم بالفاعل ولذلك قلون الفتاء التأنيف هي التي تشير إلى أن الفاعل أنثى طيب ما هي ضربت هند ما خلاص؟ ضربت سعاد لا أنا أريد أن أعلم أن الفاعل أنثى قبل أن أنتقل في جزء من الثانية إلى الفاعل إلى هند أو سعاد طواق الهند لان هند ايضا يعني قد يسمى به رجل يعني عند القدماء لان هند بدل هند هند نعم واضح ف هذه ثقافه شعب انت علمك بهذه الاشياء تغوص فيما وراء البلاغة يعني ميتافيزيقا البلاغه وراء بلاغه الشعوب كيف تهيها نعم طيب اقول ا ونأتي بالمسند معرفة للإعلام بالنسبة أي لنفيد السامع العلم بأن ذلك المسند حاصل لذلك المسند إليه فقد يكون السامع عالما بالطرفين أي عالما بالمسند إليه وبالمسند ولكنه يجهل النسبة بينهما فيكون التعريف هنا لتحقيق العلم به مثال شخص يعلم أن له أي لنفسه أخا ولكنه يجهله ثم هو يصاحب شخصا اسمه زيد فنأتي ونقول له زيد أخوك فتتحقق له بهذا الإسناد نسبة الأخوة فهو يعلم من قبل أن له أخر ويعلم زايدا ولكنه كان جاهلا بالنسبة يعني يجهل النسبة كان جاهلا بالنسبة كان جاهلا بالنسبة التي أفادها هذا الإسناد فأنت تقول له فلان يعني الذي يصاحبك فلان فأنت أتيت به هنا معرفة وناتي بالمسند معرفة كذلك للإعلام بلازم الحكم تتكون لازم الحكم لازم الخبر وناتي بالمسند معرفة كذلك للإعلام بلازم الحكم فتقول لمن يعرف أن زيدا أخوه زيد أخوك زيد أخوك هو, هو زيد أخوك ما اسم أخيك عمر أخوك إذن أنا أعلمك هل أعلمك أن عمر أخوك أعلمك أنني أعلم أن عمر أخوك كوني أعلم هو لازم الخبر نعم فتقول لمن يعرف أن زيدا أخوه زيد أخوك لا تريد من ذلك أن تعلمه بأن زيدا أخوه فهو يعلمه وإنما تريد أن تعلمه بأنك تعلم ذلك وهو لازم الحكم كما سبق بيانه في الكلام على الإسناد ونأتي بالمسند معرفة كذلك لإفادة القصر فتقول زيد المجتهد كل فتح للباب أقل <تصفيق> ويأتي القلق من هنا أيضا <تصفيق> وناتي بالمسند معرفة كذلك لإفادة القصر فتقول زيد الم... فتقول زيد الم... أنا عايز أعدي الصفحة عليك. فتقول زيد المجتهد وكأنك تقصر الاجتهاد على زيد زيد هو هذا زيد المجتهد ويؤخر للأصل هذا المبحث الخامس والأخير من مباحث المسند وهو تأخيره وتقديمه المثل ويؤخر للأصل ويقدم للقصر وغيره الشرح المبحث الخامس في باب المسند تأخيره وتقديمه الأصل تأخير المسند لأنه يخبر به عن المسند إليه والمخبر عنه يسبق المخبر به فالأصل أن يكون المسند إليه مذكورا يعني شو هذا الأصل؟ هذا تعليل الأصل الأصل لا يعلمش هذا لماذا جاء أصلا؟ أعلم لك الأصل هنا من أول الكلام يعني لماذا سواء وضع الكلام سواء أصلح على الكلام مسألة جدالية خلالتين طويلة لماذا كان الأصل مقدما في أثناء البلاغة لا تفأل عن الأصل لماذا كان هكذا أما في أصل اللغة هذا هو التعليل التعليل للزهن المنطقي العقلي الأصل تأخير المسند لأنه يخبر به عن المسند إليه والمخبر عنه يصدق المخبر به فالأصل أن يكون المسند إليه مذكورا اولا حتى يقع الإخبار عن شيء معلوم واضح؟ وربما يتقدم المسند على المسند إليه بغرض القصر القصر أي قصر المسند على المسند إليه مثل قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول والأصل لا غول فيها ولكن هذا التقديم أفاد اقتصار نفي الغول على هذه الخمر فقط لا فيها هي غول لكن لو قال لا غول فيها ولا في كذا ولا في غيرها الكلام مفتوح كما فيه نفس الروح والمعنى إياك نعبده لأنه لو قال نعبدك ونعبد فلانا وفلانا وفلانا لكن إياك ثم حبث بالفعل فقصر فقدم هنا المفعول إياك نعبده وأغلق بالفعل فقطع المفعول عن معطوف إياك فقط نعبده انتهى لا فيها غول لا فيها لكن لا غول فيها شوف الكلام مفتوح لا غول فيها يقبل الزيادة ولا في غيرها لكن لا فيها غول انتهى لو كان هناك كلام لكنت أتيت به قبل غول ليأخذ نفس الحكم لكن هنا لا لا فيها غول ولو قلت لا غول فيها لكانت الجملة قابلة مفتوحة لماذا لأي شيء لإضافة تضاف إليها انا. أثبتت فيها لم أنفع عن غيرها لكن هنا نفع عن غيرها لا فيها هي غوث رأيتم ماذا فعل تقديم والتأخير الكلام عبارة عن قنوات ومحابس بالضبط نعم حاولوا دائما أن تجسدوا الأشياء في أذهانكم المعاني تجسدوها لأنها بالفعل لها نفس الحركات في الذين نعم والأصل لا غول فيها ولكن هذا التقديم أفاد اقتصار نفس الغول على هذه الخمر فقط خمر الآخرة ونفى احتمال أن يتصف بها غيرها من الخمر طيب أبو فراس ماذا يقول؟ كما المثال كثير إلى نزالها النظر الشذر قدم ايضا وآخر طيب رأيتم كذلك في رؤية أبي فراس كثرة التقديم والتأخير وكذا نفس هذه الأبواب ندرسها ولكن بالنظرية وهناك نطبقها ترتاح دقائق ونبدأ في أبي فراس ما شاء الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَجُعَِمُهُ مُكِتَابَ وَشِكمَ تَوَائٍِ كَلُ مِن قَبلَلُ لَ فِيضَوَلَ لُِّ